بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذي يوهنا قليلا كنت نساء فاق حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك بما عرف و اشهد دع عدل منكم وأشهد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ كُلُّ وَا حَسْبُ إِنَّ اللَّهَ غَفَّارُ نُورِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ dan tu ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويُعظم له أجرا فَإِنْ أَرَدْنَا لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ تَمْيِيزَ بَيْنَكُمْ بِمَا عُرِفَ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرِى لا يكلم وكأن من قوريت معك عن امر رب ذا رسوله فهافرنا حسابا شهيدا وَاَنْزَلَ اللَّهُ إليكم بكترا رسولا يتلو عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَدْعُوكُمْ اَنْ تَتُوبُوا اِلَيْهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُؤَخِّرْ الله <تصفيق> الله